habibi habibi habibi habibi حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أدنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن احسنت جازاني حبيبي أنت رحماني انت وإن تبت مناني وإن أذبت رجاني وإن ادبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن احببت والاني اخلصت ناجاني وان قصرت عافاني وان احسنت جازاني حبيبي انت رحماني يا انت ابتمناني وان ابترجاني وان اذبرت ناداني وان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 لدى الدنيا وفي العقبة على ما كان من شاني حبيبي أنت رحمة ربي <تصفيق> وإن أنك ترجاني وإن أدبرت ناداني وإن ناداني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 من شاني حبيبي أنت رحماني. أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت